ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبينأم حسب الذين يعملون السيئات أي يسبقون ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاؤه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 مَن تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا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 قلصروا في الأرض فنظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ نشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب ما يشاء ويرحم ما يشاء يعذب ما يشاء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 وقال إنما التخذتم من دون الله أوثانا ما ودّت بينكم في الحياة الدنيا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 وقالوا لا تخف ولا تحزن إن منجوك وأهلك إلا مرأتك إلا مرأتك كانت من الغابرين إن منزلون على أهل هذه القرية رجza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 ومنهم من أخذه الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أورقنا وما كان الله ليضلمهم وما كان الله ليضلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 أُتْلُوا مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّنَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكُرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ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 ات لا تحمل رزقها الله يرزقها وانياكم وهو السميع العليم ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولوا ان الله فان ما يفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَئِن سَألْتَهُمْ مَن نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنفَعَ أَحْيَى فَأَحْيَاهُ فأحيا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْد مَوْتِهَا لَيَقُولُنَ اللَّهُ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 وإنهم <سؤال> سبلنا وإن الله لمع المحسنين